الملخص المفيد في أحكام التجويد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها المستمعون الكرام نكمل ما بدأنا فيه من كتاب أحكام التجويد الذي هو الوجيز في أحكام تجويد كتاب الله العزيز نبدأ في كتاب الوجيز في أحكام تجويد كتاب الله العزيز وقد وصلنا إلى أحكام النون الساكنة والتنوين والتنوين أيها المستمعون الكرام هو عبارة عن نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم وصلا تلحق آخر الاسم وصلا لا وقفا ولفظا لا خطا ويرمز لها بفتحتين أو ضمتين أو كسرتين بحسب الحالة الإعرابية وللنون الساكنة وكذلك التنوين أربع حالات اولى هذه الحالات هو الإظهار ويأتي بعد ذلك الادغام ويأتي الإقلاب ثم الاخفاء وهي الحالة الرابعة وفيما يأتي تفصيل ذلك أولا الإظهار الإظهار لغة هو البيان واصطلاحا هو إخراج النون والتنوين من مخرجهما من غير غنة زائدة على الأصل ولا فصل ولا سكت ولا قلقله ويكون في كلمة أي في كلمة واحدة وفي كلمتين ومعنى هذا الكلام أي يكون حرف الإظهار أو ومعنى هذا الكلام تكون النون الساكنه أو التنوين متصلة بأحد أحرف الإظهار الستة في نفس الكلمة أو تكون منفصلة عن أحد أحرف الإظهار الستة، فتكون النون الساكنة والتنوين في كلمة وحرف الإظهار في كلمة أخرى تليها مباشرة. والغنة أيها المستمعون الكرام هي عبارة عن صوت رقيق أغن أي مصحوبا بغنة مقدار هذه الغنة حركة صوت رقيق أغن مجهور شديد يخرج من تجويف الأنف ولا عمل لللسان فيه فاللسان ليس له عمل في صوت الغنة وحروف الإظهار الستة التي تكلمنا عنها هي الهمزة الهاء العين الغين الحاء الخاء نعيدها حروف الإظهار الستة هي الهمزة الهاء العين الغين الحاء الخاء مجموعة في نصف البيت الشعري اخي هاك علما حازه غير خاسر فإن أردت ضبط الأحرف الستة فعليك بحفظ هذا النصف من البيت الشعري ونعيده اخي هاك علما حازه غير خاسر أخي هاك علما حازه غير خاسر ولكي تتضح أحكام النون الساكنة والتنوين نأخذ أول حكم وهو الإظهار ونطبقه مع النون الساكنة والتنوين إذن أمثلة على الإظهار مثال النون الساكنة من كلمتين مع حرف الهمزة وهو أول أحرف الإظهار الستة قال تعالى من آمن؟ من كلمة منفردة ومنفصلة عن التي بعدها فالنون الساكنه هنا وردت في كلمة من من جاء بعدها آمن همزة في الكلمة التي تليها لذلك فالنون الساكنة هنا لا بد من إظهارها ونطقها وتلفظها بدل إخفائها لأن النون الساكنة تظهر وحكمها الإظهار عندما تكون متصلة عندما يليها أحد أحرف الإظهار فتقرأ من آمن ومن يقرأ بهذا النحو ما امن فقراءته خاطئة تجويدا مثال النون الساكنة من كلمة واحدة مع حرف الهمزة، أي النون الساكنة التي تتصل بحرف الاظهار في نفس الكلمة. قال تعالى وينأون عنه وينأون عنه، فالنون الساكنة هنا وردت متصلة بحرف الهمزة في نفس الكلمة. فلذلك لا بد من إظهارها لأنه تلاها مباشرة حرف من أحرف الإظهار الستة ألا وهي الهمزة فنقرأها على هذا النحو وينأون مثال التنوين مع حرف الهمزة قال تعالى رسول أمين ولاحظ أيها المستمع الكريم أننا قمنا بإظهار التنوين بدل أن نخفيه رسول أمين ومن يقرأ بهذه الصيغة رسول أمين فقراءته خاطئة نأخذ مثالا على النون الساكنة من كلمتين مع الحرف الثاني من كلمتين مع الحرف الثاني من حروف الاظهار ألا وهو الهاء قال تعالى إن هو إن هي الكلمة الأولى التي وردت فيها النون الساكنة وهو هي الكلمة الثانية التي ورد فيها حرف من أحرف الاظهار ألا وهو الهاء وهنا لا بد من اظهار النون الساكنة فنقرأها هكذا إن هو مثال على النون الساكنة من كلمة واحدة مع حرف الهاء. قال تعالى ينهون ينهون فالنون الساكنة هنا جاءت متصلة بحرف الاظهار في نفس الكلمة فلا بد اذا من اظهار النون الساكنه بدل اخفائها مثال التنوين مع حرف الهاء قال تعالى جروف نهار جروف نهار فقمنا باظهار التنوين المتمثل في الكسرتين تحت حرف الفاء التي جاء بعدها حرف الهاء وهو أحد حروف الاظهار مثال النون الساكنه من كلمتين مع حرف العين قال تعالى من علم من علم مثال النون الساكنه من كلمه واحده مع حرف العين قال تعالى ينعق ينعق مثال التنوين مع حرف العين قال تعالى فلا خوف عليهم مثال النون الساكنة من كلمتين مع حرف الغين قال تعالى من غل من غل مثال النون الساكنة من كلمة واحدة مع حرف الغين قال تعالى فَسَيُنغِضُونَ فَسَيُنغِضُونَ مثال التنوين مع حرف الغين قال تعالى عزيز غفور عزيز غفور مثال النون الساكنه من كلمتين مع حرف الحاء قال تعالى من حسنات من حسنات مثال النون الساكنه من كلمة واحدة مع حرف الحاء قال تعالى ينحتون ينحتون مثال التنوين مع حرف الحاء قال تعالى عليم حكيم عليم حكيم مثال النون الساكنه من كلمتين مع حرف الخاء وهو الحرف السادس والاخير من احرف الإظهار السته قال تعالى من خير من خير مثال النون الساكنه من كلمة واحدة مع حرف الخاء قال تعالى والمنخنقه والمنخنقه مثال التنوين مع حرف الخاء قال تعالى قوم خصمون قوم خصمون اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين اللهم امين والى لقاء اخر بعون الله تعالى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين